بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبدنا محمد الله عليه وعلى اله لا وهو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 قال رأي الله بسجد صلى الله عليه وسلم وإن كنا تشتر يكون أسفلتهم تتاك تحتكم من, من التتاك وما هو الجدد ويقولون ويقولون على الله الشجة وهم أي يدعون اثنتهم للكتاب تحكموه من الكتاب وهذا يسمى التحريف الكربوني والتحريف المعنوي ثم هم معناه تحريف الشنيع يؤمنون احكمه من الكتاب وهم كذلك في ذلك ويصرفون الله وهم يعلمون هذا ورسوله بغدته ما كان هذا نقصهم وقت هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى نقف رينجا قال سبحانه وتعالى وإن, في وإن منهم لطريقا يريون اسمتهم بالكتاب يحسبون من الكتاب ومعوه من الكتابي ويقولون هو من عند الله ومعوه من عند الله كل شيخ الأسربي وأن من أهل الكتاب طريقا هم محركون لكتاب الله عز وجل يريون اسمتهم لتحسبوه من الكتاب وهذا يشمل التحريف المفضي والتحريف المعنوي ثم هم مع هذا التحريف الشنيع يهمون انه من الكتاب وهم كذب في ذلك ويصرحون الكذب عظيمه وهم يعلمون كم جريمه يا اخواني الان اخترقها اهل الكتاب في هذه الايه الجريمه الاولى التحريف وهو قد جمع بين نوعيه التحريف التحريف الماضي والتحريف المعنوي يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى يلون التلجاوب الكتاب الجريمه الثانيه التربيه ويدل عليها لتحسبوه من الكتاب الجريمه الثالثه ينسبون هذا التحريف لكتاب الله لله عز وجل فيقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فجمعوا بين التحريف والتلبيس والكذب والعياذ بالله وهذا الواقع الذي لا هنا هو الواقع لكل فئات الضلال في كل عصر وفي كل امه ما يتسمى تحريف ولا يتسمى نشر الضلال الا بهذا واحد لا بد من التحريف اما التحريف في الدليل واما التحريف في المدلول اما التحريف في اللغه واما التحريف في المعنى والتلبيس وبيان الغرض لماذا هذا التحريف والتلبيس لماذا هذا تحريف التنبيل لتحسبوه من الفكر لتحسبوه من الشر لتحسبوه قولة الحق وقد يزداد الإجرام فينسب ذلك إلى الشر فيقال هذا قول الله أو هذا مراد الله إذا لا عجبا يقول هذا قول الله ويأتي بنص تدل على هذا التحريف في ظاهرها يعني إذا عكب عن هذا وقال هذا هو الله في القرآن الله يقول كذا كما يقول المحرّفة ألا إلا أولياء الله إلا عليهم ولو يحزنوه فيأخذون الآية بإطلاقها كذا ثم ينسبون إليها عصيدة من بسيطة وهو التعلق باصحاب القبور من أجل يهان الناس ليحسب الناس أن التعلق باصحاب القبور من الكتاب وما هو من الكتاب قد يكتبونه لا من جهة النص من جهة الفهم والمراد فيقولون هذا مراد الله من كتابه هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته فلو استضعت وأحوال الذين وقعوا في الضلال في أي أم من الأمم لو وجدت الأحوال هذه تنطبق عليها الآية جنة وتفصيلا وليس هناك مخرج من هذه الآية يعني لو عايز تشرح من هم كل طريقة من طرائق <تصفيق> البناء هذه الآية هذه. ففي مزيد والله ما في مزيد أي مزيد متعلق بالتفاصيل اللي وجد في, في هذه الآية كيف أنا هو كلام ربنا سبحانه الله أتلوحون أخواننا إحنا عندنا عند كل آية نقول سبحان الله كم هذه الآية أو هذه الآية تكفي هذه الآية تكفي في بيان المراد وبيان ما نجي حق كل آية آل من الآيات. على ان بلاده القران بلاده القران و هدايه القران هدايه معطاءه لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد الان ناقش صوفيا ناقش متبعا ناقش منحلفا فيقيم منهاته على لا يمكن يستدل بنص او بفات اما نص الله من ربنا او من سنة نبينا او من كلام بعض العلماء. العلم لازم نص حتى لو كان التابع الهوى أو كذا ما يقول الكلام ده من عنده أنا انما يقولك ايه هذا من كلام الله أو من كلام الرسول أو من كلام العلماء أي واحد على الحراف لازم نجيب لك نص لازم نص النص قال الله أو قال الرسول أو قال العالم الفلاني كويس ان تاتي بالنص كويس لكن أن بالنص لاويا محذفا فيه هذا المسلمين يدمون السنتهم للجدار يحرفون هذا التحريف اما في الله واما في المعنى حفظه حمصه تحريف في الله الاستواء الاستيلاء تحريف المعنى قولوا شبطة قولوا اللهم محطة خطياني فقال على وجه السباة والكبرية على هذا الوجه قالوا ايه؟ قالوا شمطة شمطة فظلوا بهذا وعارضوا امر الله سبحانه وتعالى بتحريكي الله هل كاش نقول صبقنا الكلام الله ان شاء الله بيتقول شمطة سنقولوا شمطة قال الله شمطة ولا قال الله شمطة ثم في الامر الثاني نفس المحرفه شبهه لكن هذا في المعنى قولوا استوى على العرش كما قال سبحانه وتعالى لا, لا بين ان نقول استولى على العرش فيما ان يكون الله واما ان يكون ليه في المعنى وهذا كله متعلق بين الايه والامر قولوا حفظك قالوا حفظك طيب الرحمن على العرش استوى استولى وهكذا كل ظرفه من سواه الضلال الخوارج جرب النص لكن حرفوا فيه المعنى جرب النص والله وحرفوا في المعنى ثم حرفوا المعنى ونسبوه إلى الصور فإن فاحش المعصية يفسر ما معصى بقتل أو سلقة أو جنا أو كذا فإنه يفسر دليل ذلك والله يقول ذلك في كتابه دليل ذلك قوله سبحانه تعالى وما يقصد من المتعمده فجزاء جهلنا صائد القيا ورضي الله عليه ولعنه وعز وجل وسائد مصير ادم القران بيقول إن صاحب المعصيه كافر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب المعصيه كافر لك لا جنة قاطع ورحم ولا كان من كان في قلبه قلب من كبر ولا ترجع بعض كفارا يدرك بعضكم الخبراء والله يقول وما نبيحكم بجانا نزال الله فأولاة هم الكاثرون قال ابن عبدالبر وغير ما يدعبني لأن السواجه خطي أسباب البريد هات على مطلق التحكير الحكم لغير ما أنزل الله فكل هات المشوف بمع على هذا الأضر على هذه الطريقة لذا إذن حرّصوا ثم ناتبوا على التحريفة إلى الشرق ونادوا ببعض الناس الخناطعات لتحسبوه من ابتكاد لما يسمع إنما من الكتاب ومن السنة بيسمع هذا المخلص هيحسب إن هذا من الكتاب لفعن القرآن دل على كبرى أصحاب المعارض ثم هات الآيات الأخرى وإن طائفة تاني من المؤمنين اختتلوا فمن عبي لو إن في شيء فاتباعه من عرض ودائنا لي بيحتلم لا فلنجزعه بهذا. لا تكفي نبادينا النصوص. إما لي عناق نصوص لكن ألوى عناق نصوص إما حرف الله وما حرف المعنى ثم أنسب ذلك إلى الصرف أقول هو من عند الله وما هو من عند الله يبقى هأراد إثبات امرين وقد نفاه الله أما الأمر الأول بتحكمه من الكفاه وما هو من الكفاه الأمر الثاني يقول له من عند الله وما هو من عند الله اذا الله امرا حتى لو استردت بالعلم القران فما هي بهذا المعنى على مراد الله, الله تبارك وتعالى ما اراد الله عز وجل بذلك ما اراد الله تبارك وتعالى ان من قوله فمن لبث ونوى عناق النصوص وحرف وظا او معنى فإن ذلك ليس من شريعه الله سبحانه وتعالى واكثر الضلال من هذا الايهام الذي يأخذوا من ظاهر النصوص من غير جمع صوص الخرار والسنة أو من ظاهر كلام العلماء من غير فرحيص وكم حفر الظلام في العالم بسبب هذا التجمال بسبب هذا التجمال ولهذا نقول هؤلاء جميعا اعتقدوا أولا ثم أتوا يستدلون بالنصوص أرجو الدول العالم حتى إنك ترى للإماد للعالم كلاما صريحا جدا جدا جدا يطرح ثم يؤكد كلام آخر هو من المشي قلت أرسوا لحد صنفهم وانجايا الان خذوا عبارة الان قراتوا يعني اليوم اقرأ دي العبارة انتبهوا آه. نحن نقرر منذ عرفتمونا وان شاء الله الى ان نموت بإذن الله ان هذا ما, ما في اشكال وان القول قول القلب واللسان وأن العمل عمل القلب واللسان والجواء برضو ما في اشكال وأنه لا بد حتى يكون الانسان مؤمناً, مؤمنا عند الله تبارك وتعالى من للخلود في النار لا القول من قول اللسان وقول القلب وعمل القلب في اصله اصدعم القلب واصدع عمل الجوارح طبعا سيبعد عن كلمة جنس بالتأثير من الناس لكن هو هذا طبعا جنس عمل جوارح أو أبطى عمل جوارح كل ما وجود فلابد عن أبطى عمل قردي وأبطى عمل الجوارح هذا ما فتوق على ذلك أبيل لك أن ننتظر يوم السنة العلم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وكما ذكر على جوة الشريعة أن الله ما ذكر الإيمان إلا لهذا العمل وأن الإنسان لا يكون مدنا إلا إله وسبق ذكرنا لكم عبارة عن مجزء عن الثلاث لا يجزئوا واحد عن آخر وإذا استطاع تأويل الجزارة فأيضا عندما نص من نصوص العلماء لا يمتح وبين هذا بإثهاب كبير اللي يعنينا يعني حسنا نعيد المسألة اللي يعنينا من هذا في هذا السبوع سمعته مقولتين جديدتين آه المقولة الأولى أن الذين كانوا ينفون نجوم أطلع عمل الجوارح الذي هو لازم أطلع عمل قبل لأن القاعدة تلازم بين أطلع عمل قبل و عمل الجوارح قاعده لا نستطيع أن نضع فيها قبل لإجمال العلم عليها حاولوا تدريهانا استطاعوا دفعانا استطاعوا فجاءوا الان قالوا خلاص فعلا هو لا بد ان اطعم القوم الجواب لا بد ان ارقص كيف تتقدم كبير جدا يعني على شكلات انا انتبه هذا الاصل يحصل بترك المواقف بعض مازلنا مصرين على التحريف الأعناق الاعناق لا يعلق الحق يعني ما عملتش خالص بس اصل لو انا قلت المواقف فالطرقه عام يبقى خلقين سلامنا اترك المواقف يبقى انا كده عامل تأثيني هذا اذا هم ارادوا اللعب على الحبلين حبل اللزوم بين عمل القنج وعمل الجوالة اللي الائمه نبهه عليه ولا قطعنا فيه فالكي وصح وحبل ايضا انكار عمل الجوارح ولو ترك عمل الجوارف يقول له فإنه برضو يبدو ناقص الإيمان بالإشارة إلى الطرق صحيح المنطقة من العمل صحيح لكن يرد على هذا الأمر أو يوجه هذا الكلام بحثية الحاجة الأولى هل هو ده مراد السنة الصالح رحمه الله تعالى من أطفى عمل هل هو فيه مراد ولا الالتزام بالاوامر والواجبات هذه وحش عايزين من تقول ان المواظبه الصلاه في فرق ان نسمي في اللغه كده او نسمي في الشرعي باطلاق ان الصلاه ده في عمل وفي وبين ان انا اقول ايه اللي يلزم لحصول اقوى الايمان كما قصر ابن تيمره تعالى ومن الممتنع ان يكون راجل مؤمنا ويفضل كله ناشي لا يطرق أن لا يكون ولا يصوم يوما ولا يؤدي ذكاتا ولا كذا ولكن هذا لما عزيز في بالقلب لما عزيز أخذ بالقلب لما عزيز أخذ وكما ختم الإيمان الأوسط ومشرحنا لكم آخر عبارة مكتصر الأوسط قال ولا يكون الرجل آآ آآ مؤمنا إذا لم يأتي بشيء من الواجبات التي فرضها الله على بينا محمد صلى الله عليه وسلم أو, أو قال عبارة نحوها رحمه الله تعالى ادي بس هل فعلا قصد انه الطاقة في هذا الباب هو الذي ينبغي ان يحصل به هذا الامر ام انهم قالوا به العمل عمل صواريخ من الواجبات وكذا اثنين انهم ايضا هيخاطبوا ب صيغه اخرى في, في الثلاث بس مش دي مش وقت الباب ممكن يجي واحد يستنى ان شاء الله ما هو كل سنه لأ موديل جديد سيأتي بعد ذلك على وقت تلازم بين الطرق والامر. تلازم بين الطرق والامر. فمن ترك نواقذ لله كله ماتى بالنواقذ لله خف ربه ويخشاه ويخشى عذابه. ولا يستبع اي امر من الاولى النساء. ولا يتبع اي من الاولى النساء. ثم ان ترك عمل كليه فكل اصل من أعظم المواثق لانه اراد عن العمل شريعه رب العالمين سبحانه وتعالى الامر الثاني لو سلمنا جدلا بهذا انتم حشتم كتبا واقوالا تكونوا به عن السلف يعني ظاهر وعن السلف ايه انه يختصر ان عصر إيمان القول والتصديق بمعنى انه الايمان الذي لما يعتبه الانسان كلب في النار القول مع التصديق واصل عمل القلب انما لو طرح عنه كليه فلازم ننصف الايمان لكن لا يخلص في النار ونقل عنه الثلاث ما ظاهره هذا عن بعض الثلاث ما ظاهره هذا الاكتصار عليه وان ما فيش اشكالية في عمل الجوارح يعني من جهة بودة النار وإذا فهي تؤدي لنص الإيمان وذلك تسمعوا هنا لما أضطنا متأرجي الضرط وانا باللسومي الآن بين أصل عمل القلب، ودين أصل عمل الظهر اللي هو يعطل عن الضرط نفت جميع اقوالهم لان جميع هذه الاقوال تقول به باختصار عن تحقيق اصل الايمان بالاقتصار على القول و كل لسان وقول القلب اصعب من القلب. طب ما ذكروا الصار يبقى هؤلاء الذين نقلتم عنهم تركوا اصلا يحصل به اصل الايمان فيبقنا نرد عليهم الثاني يعني الجميع قلت جوة ارجعوا الجوة ثاني وردوا على الأول لانهم اتطروا على هذا وهذا لا يصلح إذ لابد من اصل عمل الصالب اللي هو الصالب وهم لم يذكروا ذلك ما انتبهتم ذلك؟ انتبهتم؟ ثانية هؤلاء قرروا كثيرة انه ترك اصل عمل الجوارح لا يخرج منا اصل ايمان بل يخرج من كماله الوجه وعليه يكون من ترك اصل عمل الجوارح ولم ياتي اي عمل مطلقا انه يكون مؤمنا ما قصة الايمان تمام تمام لما وجد القاعدة التلازم لان انتم تشتركوا القلب تلقائيا اشتركوا اصعى القلب يفعل اشتركوا ايه اصعى الجواز جواز لابد ان الانتراجون يتظهروا مكتبه وقول لكم الشيخ الاسلام انا بكيه لما قال للمرجعة القدامة في التنازع لانه ما تقول احنا دلوقتي غير المرجعة هاي اللي المرجعة لا يدخلونا العالم الثانية واحنا دوسر ما يعرفوش الممكن يدخلوا عدم يكون لفظية اصلا وليس فرقا جوارياً مع موجيات الوقفاء لهذا شكراً سامقاً من قبل احنا قلنا لكم وهو يبين هل انزع لكم بالحقيقاء والله ان كان مرادكم انه عمل القب هذا ينزل منه ما يقبله من عمل الجوارح فأصله هذا يقبله أصله هذا وانه لا يتطور أصلاً وجود عمل قبل بدون ما يقبله من أصل عمل الجوارح إن كان ورثكم هذا النيلاد يوجد نصف عمل جواز لا يقابل أصفعة القلب فحينئذ إذا قلتم بأنه من الإيمان العمل يعني من الإيمان أو هو يعني أو هو من ثمرات الإيمان أو من لوازم يعني خارج عنه خلفه المهم تقولوا تقوله إنه يلزم أصفعة الخلف أصفعة الجواز. وأنا إن كان قصدكم تطور لموطي يأخذ عام القرر يقول أخذ عام ولا أحد ما يقبله لا حينيزا يكون النباع حقيقيا طيب ويقعد على هذا النشوص الكثيرة جدا عليها نشوص الكثيرة جدا طيب لما لم يجدوا مدفعا لهذا أحدثوا قولا وأوجد قولا آخر يشمعون في بين بين القولين الفضيط في اقطع عمل جوار الحالي ترك نقل لكمال الواجب وبين قاعد الثلاثم اللي هي فرض نفسها القوة فقال لك ماشي يلزم آخر أطعام الضائف بس هذا اللزوم يحصل بالطاق طاق الموافق والطاقة هذا طبعا عمل وبالتالي بقى اللي الايه بالعجل يبقى الان حصل منهم قام انا وهو انهم اضعوا لزوم اف عمل ايه الغالب لا وهذا امر جديد هذا امر ايه جديد ان لزوم اف لكن اللزوم الأفضل يحصل بالطرق مواقب طب من الذي قال بأن هذا اللزوم يحصل بهذا فقط بطرق مواقب ولو ترك الوجبات كلها من الذي قال انقلوا إن قولاتي كل ما إن قلتموها كانت تقول لا ظايرها إن من أتى بالقول والتصديق طبعا اختبئ بذلك ولا يشتاق الإله زائد طيب جد زائد يبقى اتتاجوا في الرز على هذه الأفطال مرة ثانية أنهم أفطاؤوا إذنائي. لم إذنائياتهم إذنائي تبين لكم؟ يبقى اتتاج كل اللي قال أي نص في الاخصار على القول والتصديق تمام؟ لازم نرجع نقول له غلطات لأنك لم تترك ايه؟ لن تطرق إيه؟ شيئا زينا أنا وهو الطارق اللي هو لابد من اقصى عام الظاهر اللي هو الطارق فهذا كلام متناقض طب وعلمنا هذا كله خلاص احنا قلنا قاعده التوازن ادي وكلام وكلمه كثير من جذا كانش كان هنا هنا حمام لكم من قبل كلام نيمه ابو ثور ابو طالب المكي و طيب. طيب هذا مثال مثال ثاني لهذا الذي وتحريف هذه الامه في هذا النبي ايضا أنهم نقلوا أن الاجماع اصلا منعقد على هذا منعقد على انه عمل الجوارح ما يلزم لزوم الاصل يعني وان كان يلزم لزوم الواجب فمن تركه تركه الكمال الواجه دليل ذلك بقى من العبارات يعني النقطة على علمه عبارة عن ابي الجزء الحمد رحمه الله تعالى ايه العبارة يقول وقد أجمع أو أجمع السلف على أن من أتى بالطول والتصديق ولم يأتي بعمل الجوارش أنه عاقل لله ورصد وقد أجمع أو أجمع على أن من أثر بالقول والتصديق ولم يأتي عمل جوارش أنه يكون عاصيا لله ورصد يعني لا يكون تشعر وهذا إجمع لبطار الإجمع هنا منقول على أن من أتى بالخلوة في ولم يأتي بعمل جوارح فينا يكونوا عافظوا اللي هي وصله. طيب وبعدين الكلام زي ما ذكرنا من القادر ان وجود قول العالم لا يعني أنه في تنسأل إذ كلام أي عالم ولو كان المسادات الثلاثة يعرض على التلسك شوشكه ولهذا نحن لا نبهت انفسنا خلي بالك. لا نبهت انفسنا يا رب في كلام الايمان ثابت ولا في ليله ولا يعلو به ماشي ثابت صح صح هذا موجود ثابت لنقول ذا تحريف في الله وذا منصوب وليس قوله فلا نبهت أنفسنا احنا نشوف هذا الكلام لبسوا بعضنا يعلم اين هم يتبسون ما عندناش إحنا, احنا مش معتوقين اولا وجايين خايفين لا, لا لا لا بالعكس احنا داخلين بقلوب تقبل الحق اينما كان قد ما تأذي فما يزناش يعني انه يوجد هذا او ذات لان احنا ضلطنا الحق نجده في هذا القول او في غيره ضلطنا هي ايه الحق فما ينبغي تعصب بشيء ابدا schemaName قول ويعني متقاطع عليه ازغر شعريه ابدا الامر الثاني دي ده الامر ذكرنا لكم ان وجود قول من اخواله القديمه للثلفي لابد ان يعرض على ما تقرر عند الثلفي ايضا لتدعم الثلفي عند النصوص فان خالت قول لاحد الائمه قول لما عند الثلفي فاننا لا نعتبر قولا في المساله زي ما قولنا لكم ووجد من تكلم في نصوص الصفات وحرف نصوص الصفات واوله على تاويل اشاعره مما نسب الى السلف كمان نعتبر قولهم هذا قولا ثانيه مثلا لا ما نعتبر كلامهم هذا قولا في نفس المساله وما نقول هؤلاء خالفوا ما عليه الله والسلام من الوضع ضار مش مشكلة لأن في إجماع على الناس الإيمان قوله عمل وليا لا يوجد فيه وحده لغير الأرض وجهة العبارات في كلام عيما لا يصرش طيب الأمر الثالث أننا لابد أن تبصر عباره بانطاق وننظر ما فيه وما الذي اشمعه عليه هنا الذي اشمعه عليه ما هو قال بان الذي يكون القولي والتصديقي ولم يأتي بشيء من اعمال الزواج فانه يكون عاقل له رسول هل يصر الاجماع من عقد على مسالتنا هذه ان من ترك جلسه العمل او اصل عمل جوارحي فانه يكون ناقص الايمان فقط ولا ينعتم الايمان لا ليه العباره الرشد مخالف للاجماع يبقى هنقول لو هذا اجماع يخالف الاجماع يبقى لا حجتها لا مثلا مثلا ولا ليس اجماع او من هذا طيب صارش هذا مجمع. يعني هذا مجمع ليه ما يبقى مجمع. من الأول هذا من هذا لا ما ممكن يقولك وده الصريح انت قول الشقيع هو المجمس لا ليس هذا مراده خلاص خطط احنا عادينا من دي يا شخص الله تجاوزنا مم. حولات هو ده اللي الكلام على على اي يدل عليه لي يدل على ان في الذي يدل على في الافراد انه لا يقطع على ابن عبد العز ولا اصغر طالب علم فيعقل من الرسول ان السلف الخلاف بينهم في المباني الأرباح موجود المكرر ولا سيما في السلف عرفت ذلك عرفت ذلك ازاي بقى انه الاجماع منعقد على انه القول والتصديق فقط وأن ما عدا بقول والتصديق وخبالك القول والتصديق وما عدا بقول والتصديق كذلك من الأعمال كل هذا داخل في الإشماع أن من طرق وكان عقل الله سبحانه وتعالى ورسوله والإشماع وكان معقد نحقلنا الخلافة في مبانئ الأربعة إنه كافر في الصلاة ولكن الصلاة فقط ولكن ما أقصى ما يكون في بعد أربعة في الصلاة وفي غير الصلاة فكيف يمكن إشمام على خلاف المشروع لا يقطع على اقل طلب علم فضلاً عن ابن الريحان رحمه الله تعالى ولكن هذا إجماع إذا إجماع على الاحاديث وليس على الأرض كما هو ظاهر كلام الأئمة في كثير من المواضيع حينما يقولون بالكمال أنا جل عمال مثلا من كمال الإيمان أو كذا أو كذا واصطدون أفاض العمل أما أصل العمل فهو لازم أصل عمل القلب الذي لا بد منه من تحصيل هذا وأن يوجد إمام بلا أصل عمل جوارح يصدق أصل عمل قلبي هذا مستحيل دليل ذلك دليل ذلك ما في به بي أصلا إن عبد الرحمن أيضا في موضوع آخر في موضع هذا في شحيرة صحوية في, في موضع آخر أنه لا بد لنا انقياد عمل الجوارح المقابل لانقياد القلب لا بد من انقابل انقياد القلب انقياد لعمل الجوارح لا بد من انقابل هذا ده. إبقى لو أتى بالقول ودى بالتصديق وترك شيئا من هذه الواجبات انه عاطل الله ورسوله إنما ترك جميع الواجبات فلم يأتي بأي عمل خط لا ليه لأنه خلاف قائم في المباني الأرض فهذا التحريف وهذا اللي العناقي النصوص لا بد للمصطنعه ولا بد لكل من ياتي باستدلال العلم السلف بالمسائل ان يستطيع الله سبحانه وتعالى فيه وليجمع بين نصوص الشرع سواء في قول الله او في قول رسول الله او في قول اهل العلم وان يخرج الانسان بالحكمه الشرعي بعد ذلك او بالمقرر عند سلف الامه من هذه الأفضال المجموعية وليس الاختصار على قول مجمد أو الاختصار على موضع في كلام عالم ذي الموضع أو على نفس الناس كما هو شأن البدع والإنشارات في كل عام وكما اقترنا لكم من قابل المسألة هذه ليست خاصة لها بل يقع تشابه كبير بين الكتاب وبين أفضل هذه الأمة يعني حول منحاء الكتاب في طريقة الاستدلال في طريقة التعبد في التشبه به يعني ظاهراً أو باطنا كل هذا يقع به أو يقع في هذه الأمة ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع هذا في أي عصر من أسره لعن الله عليه وسلم ونصارى تخرجوا الخضوراً بأي مفاجئ لتستجعون كان من كان قبلكم لكم حذوى القذة حتى لو دخلوا الجحراء بلا دخلتمو قالوا يقولوا النصارى قال فمن الله أكبر إنه السنن أو السنن قلتم والذي نفسه بيدي كما قالت بل نصير للموسى اجعل لنا إليهم كما لهم آلهم هذا التحذير يقع كذلك مسالك الاستدلال مسالك أهل الأبولان في الاستدلال فلا يبدأ نعمل بهذه العمومات وأنتم سأعلمون جيدا شوف حتى وصل التحريف للأمة إلى أكبر والسوى يتخيل يعني الأكبر والسوى يتخيل إلى أن في العون قال أنا ربكم الأعلى فقد آمن الإيمان الحقيقي الذي يتحيق عن الإنسان الذي لما قال أنا ربكم الأعلى ما كفر بهذا وإنما أعبأ وإنما ذا لأكمل أنواع الإيمان لما؟ لأنه ادرك حقيقة وما الحقيقة أن الله حال في مخلوقات ان الله حال في مخلوقاته فلما يقول انا ربكم العالم يبقى خلاص صادق لانه يعثر عن هذه الحقيقه حقيقه, حقيقة في الحلول والاتحاد وانه لا يوجد حقيقه في الكون الا الله سبحانه وتعالى كما عبر عن ذلك الحلاج حينما قال ما في الجبه الا الله ما في الجبة إلا الله أدرك بالحقيقة وعابد الصنم والوسل وعابد الرب سبحانه واحد الكل يعبد ربك لأن الله قضى بذلك وقضى يعني قدر وألزم بهذا أن لا تعبدوا إلا إياه فمن عبد الصنم يبقى عبد الله لان ما قدر الا توقع عبادا إلا له اذا عبد الصنم عبد الوته يعبد الله شكر انحراف والاسلام بالقران يعني ينحرف ويستدل بالنصر يلوون اسرتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله لا والله ما قاله الخوارج ليس من عند الله وليس من الكتاب وما قاله ان لا ان المرجع ليس من الكتاب وما قاله ال ليس من الكتاب وما قاله القدرية ليس من الكتاب وما قاله الجبرية ليس من الكتاب ليس من الكتاب مرادا ومعنى والاثوب افضل لأنه لا بد من الاستدلال بالنص على مراد لا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول لا بد مع النص من فهم سلفي اصحابه هذه الآية أخوان في غاية الأهمية الوقوف عندها الوقوف عندها وإن منهم لفريقا يلون أسنتهم بالكتاب لتحتفوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عوية كذب وهم يعلمون وهم يعلمون وقلوا إلى لا صق للاسلام واليهوديه والنصرانيه يهودي مسلم نصراني واحد ليه من الكتاب ان الذين امنوا هادوا والنصارى والصابون من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم من عند ربهم ولا حضنهم ولا هم اللي يلزم بس التقوى والعقل الصالح ليس لله بالدين لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب تحريف وتحريف معنى نعود بالله من التحريف إذ ألا طالب العلم بنفسه عن هذا التحريف بالدليل أو المجبور فالله في, في معنى وأشبع كلامه آهل العلم وأقر عين كبير الفهم وقرض ما تقرض عنه السلف ولو طالب من طالب ولو طالب أحد أخراج السلف فاننا لا نتكلم في رد قوله ولا في تبريرك ولا كذا بل لو ظهر الخطا خطأ هذا خالص معليه السادس عاد ولهذا لا نوجه ان وجه اليك ان تقدم الاداء انت الان تقول وابطل وفي مساله اخرى كنت تستشد لقوله أنت صاحب هوى تستشد لقوله في مساله والان ترد قوله في مساله اخرى اقول اوه نعم ولدت مصرحي باولا حينما استدلت دي القولة فلان هذا هو القولة بسنة والجماعة هذا الذي قام عليه الدليل الشرعي انما حينما نردت قولة المقالة الدليل ولدت انا الذي اقلد الرجال حتى يوجه الي العتاد خلت بقول هذا الرجل هنا يمية كان والتكول بالقول هذا اذا كان الرجل هنا مصيبة يجب أن يكون مصيبة بكل مفآلة من الذي قال هذا؟ من الذي صارت بأن يكون الحق مع الشافعي صارت بأن يكون الحق على خلاف الشفافي ايه كذا متقرر بداء أفضل بداء معروف يعني من الذي يلاقي إليه؟ من الذي يلاقي فتبل بقول عليه فلان وفلان وفلان, وفلان وقول آخر لم يرى تصويبه ولو كان علي فلان وفلان الذين أخذهم في القول الثاني ولا هو الأول من الذي قال يرزمني إذا نصرت الشافعيه في قوله هنا أنا أصر في كل قول من الذي قال هذا من الذي قال هذا فليس من الذين أعطفكم أرحك عن افراد هذه الأحوال التوافق أو تخالف أبدا وأحيانا نحرّف الله بالباس بالباس ونقوم بالطرق يعني لما لأتي مثلا كلام الشيخ زباك رحمة الله تعالى ظاهروا ان انا عملت شرط كمال والشيخ لما سئل عن هذا قال بانها كمال طيب الذي نقل هذه الفتوى تخفى عليه الفتوى الاخرى التي سأذكر لكم الان فأخذ هذه الفتوى فقط وبين على مراد الشيخ اذا انه من ترك الأعمالة كلها فإنما ترك الكمال الواجه بناء العديد الشغل الكلمة لي بيطرق إذا كان لي بيطرق الحج لي بيطرق كذا لي بيطرق كذا فقد ترك الكمال الواجه بس الشيخ بتتكلم عليه هنا عن أفراده لكله يا عم كد نواب المفاتر الأفراد والجنس دعنا من هذا نقول سبحان الله فكيف كيف نتمن به الشيخ الأخر اللي بجوارها دي الفتح والتي لم تنقل لما تنقل الشيخ رحمه الله تعالى عن السؤال الآخر يا شيخ هل من لم يرى كفر تارك الصلاه من الثلاث هل يكون العمل عندك شرط كمان بمعنى أنه لو ترك جميع العمل يبقى هذا ترك كمال وجه اللي لا يرى كفر في رسالك ايه الصلاة خلاق لو معاش الله الصلاة بيكفر بالصلاة طب هو مش يكفر بالصلاة هو يرى أن الصلاة أنه ترك الصلاة ليس بايه بيكوف هل بقى يتقع شي نجد من هذا صلاة ما أنه ترك الصلاة ترك الصلاة ليس كوف يبقى والصوم والزكا والحج وبرل ودين وكذا هل معنى ذلك يكون؟ عندما لم يمر في طريق يكون العمل عنده شرط كمال فيبقى اجاب الشيء مهدد قبل ذهب هذا مش ورث قال لا لا العمل عند الجميع شرط صح ولا يتصور يكون عنده ايمان ولا يعمل لا لا مش من بقى انه اذا ترك اذا كان ياضفر طريق لا يرى تفضلك الصلاة يبقى, يبقى اذا العمل كذا لا طيب هنا وقع امران انا اختلاع علينا الامر الاول الاستثار على قول الشيخ بالكمال تم نجيب قول الشيخ هنا ايضا ونحاول نجمع لهذا لما احنا نقول ان الشيخ يخبر الافراث ليس ليا النصوص ليه لانه فرح في الامر الاخر يبقى بذر لنا الفاتواتين بذر لنا الجمع ليه الفاتواتين وايه ايه ان بين الحاج والدينه او القطر يبقى لا يجب نسمع الشيخ قال هذا وين الشيخ قال هذا يبقى لو ده هنا ونحن هنا الامر الثاني لماذا اقتصرنا على الفتوى ولم نذكر الفتوى الثانية الامر الثالث وجه الفتوى صريح يقال نبقى على الشيخ والمشايح انه ا الذي يترك العمل وكذا كليا ان لا يكون فاشلا فكان الزواج لا أظن أن هذا يصلح عن النبات الا ايه العماد دي طب ولو صح عن النبات يعني إحنا الآن قلنا في عباره ابن العس لا قلنا ان هذا صح ابن العس لا قلنا هذا صح ابن العس بس لما بردنا هنا تفسيره العبارة الثانية اللي بدت بالقيادة العام الجواح للقيادة الخالد لا يبى واقع ولإنه أصلاً عبارته نفسها الإجماع لنقل نقل معروف بالخلاف خلاف يبقى إجماع نقل على شيء معين مش على الشيء اللي تقوله أنت لأن الخلاف يعرف الخاص والذين ما لنا ما نلويش لمن نجمع لين ليه الوعظ الموصوف طيب. لما ادور انا ارد اوحي لا اقول ذلك صحيح وب واترب وبين زي طبعا الناس يقولون امين امين الا خلاص من فتشي لا دول ذلك يا صحيح يوم الصالب ينقل يقول لا يصح طب ولو صح زي مثلا يقول لك مثلا شيخ معاذ يعني مستحيل يحدث مستحيل طب ولو حصل معنى عايزين نحط وجه الا طب ولو حصل انا لا طالب تعقده دي يقول مستحيل ان الشيخ يختصر نص ونشيل كلمه او نشيل جمله جزاك الله خير ها هذا ظلم مش جزاك الله خير. صحيح طيب هذا. لا ن مصر لا ننقض فيها بس في امر اخر اكبر بقى من الشيخ. قال هو ايه طيب لو ثبت هو عاق تقول تتوقف هتعمل ايه طيب لو ثبت تفضل نلذي ذلم شيء وهو خلاص ما فيش مشكلة تمه كمان مرة وكمان مرة طيب وايه دا حصل ايه ذلم المسألة دية مع أن البكر هنا تنبلع تنبلع يفضل المسألة فكيف آمنوا فيها وأرجح قوله طب وكيف آمنوا في المسألة التالية طلب الأطفاء يجب خلاص صح ما أنا أعدش أأمن بقى ما هو أنا أدمح إلى قولي بأنه بالعديل قد في تشهد له وقد أكون مخطيئا دا عاد ممكن تعلم أي إنسان ولهذا العلماء حصل خلاف وحفر بعضهم جانب او صواب في كثير من المساء ثم تعمد ظن هذا الدليل عنده والدليل ضعيف ظن الدليل هذا كذا والدليل هذا منسوخ ماشي هذا موجود لكن ان اخذ من العبارات او ان اخذ من كذا لا بمشكله بس بمشكله اخرى هذه مشكلة ايه اخرى فن واحد يتجوز اربع نساء وصلوا لقيم اربع نساء ايه تقول لي ده هو اوه اشتر لكن واحد عكس بنات وعمز مرأة واحد بل ماتها زوج ويعكس مرأة اقول جاي لا ده بقى هذا طعن مسك ففي حاجات ما... خلاص ده شتنات تعترض عليه لكن في حاجات تطعن واصعب شيء عندي ا ال العارض او الشيء البث واخذ هذا القول في الصفحه الثانيه في الثاني ليه لما نجيب القول بلع بالعكس مش انا الحق اجيب القول واحاول يا اما اوفق بينه وبين قول اخر يا اما انني فعلا اقول انا ما اقعدش حاجه انا متوقف في المساله هذه المساله متوقفية هاي اللي عدم تضاح الدليل ليه؟ ماشي ولا عبارات وشغل وشغل الباب؟ كانت كل مسألة في كثير المسألة كانت وفي الدرس وامام الناس هذه المسألة تحتاج إلى بحث تحتاج إلى نظر في مسألة العين للشيف ياخد تحتاج إلى بحث تحتاج إلى نظر ما في اشكال لا ادري ما في اشكال يا ايه لشكاة؟ إنما أنا درست القول مثلاً ثلاثين سنة، ثم ظهر لي خطأي. أو مجيد ألقى أعماق النصوص كلها من أقواله كان عشان حافظ أحط القول أحط القديم، وماذا اقرأ ورجحت القول بعد ثلاثين سنة؟ الأشحاري هرّد عنبر وخلع قميصه وقال خلعت وما ذنبي الذي كذلك ما أخر. خلعت هذا القميص؟ رفع ذلك الأشحاري ولا فتح به الأرض؟ رفع. فالليل ونسبه ذلك الى الشرع المسلم هذا الشيء ولهذا في الحكم بغير ما انزل الله نص العلماء على كده كانت تستبدل بدلا من الزنا لما الرشد في فيه فانت ليس اللي بخرش غرض من اغراض دنيويه وبيني ما تقول السجن هذا هو الشاطر هذا حكم الله هذا حكم الله ده احد الاحوال او تقول يا فعل هذا او تقول يا هذا او تقول هذا افضل من اللي يا ستة حالة ستة ونفضل من قبل فكوني اتزل من غير يصبدي ذلك الشريعه يختلف الحكم عن الابد لان الاستبداد غير التبديل التبديل نسبة هذا الى الشارع اجيب ونسبه الشارع وليس كذلك هناك استبداد انا فرقت الرش وسجنت طب ليه وماذا ده الله ولا حق ونجد الله إذا عنه لكن عالم كله جاستمر بأن دي وحشية وأنا خايف تطب على الدولة لأن كان هم يحاربون هوى غلط ظلم فسق، كف، لكن دون كف ودون ظلم ودون فسق، لكن أنت تبارك بالشريعة تجدون رجبة لذلكم لامة لا ناس وما عندكم ايه عندنا تسويد الوجوه يبقى عندنا الوجوهات تبدلوا ونستبدلوا ليه نسل انا قادة في الطورة وليس في هذه الآية تحتاج واقفة سنوات لأنها شمعت كل الاسباب وكل الطرق وكل الاساليب التي يستعملها المضللون في كل عصر وينهي من الفريق يلومون اسعداءهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فالذين قلوا سواء استيلاء كذبه والذين قبلت تسميعها ولا فطيرا تمثل ايدي المخلوقين كذب قالوا خالص الكف فاحفظ معاقي لغير استحلال كذب والذين قالوا ان الله على العباد ولا يخلقها كل ما خرج ولو على اقصى هذا ولهذا أخي لا تنتظر بارك الله فيك ان اهل الباطل ما يكونش عندهم قول يعني طوله ايه دليلك تسكت لا ما تنتظرش كده لا يجيب ادله بس الادله دي على المنهج ولا لا ما تفكرش ان هو ده يكون ظل انت اذا ما كان عنده دليل لا ده ممكن يكون عنده الدليل واثنين وثلاثه واربعه وعشره لكن في تحقيقين في المعنى اول مباشر واحد قال يقول احنا المسلمين كل سنه بيحطوا ركن مياه في مكه بشكل غسله ذنوبهم وخطايا في الحج وعيد دين في سيناء معاده هناك يلتقي المسلمون والنصارى واليهود هناك في سيناء واللي بدأ ينفطوا في مكه يبينه ونبقى حبابي يعني سبحان الله اللهم كفاية كفايه نفسي